اي عالي للطاب اي شوحيش والله اي عالي للطاب اي شوحيش والله for I let you rob what he اصير الناس ابوه وليم و تاريخ و شعوب و اجدا و كتحس و تشعيم و تشعيم ليلة و قدير و اياك و تجد يا ميل جير حشيل احما وين طشبال طفول والكعود شيل ما وين شقيد وما رمص وبعشه ميل شهودي الجنة و النار علم صاب و ايكل شقعت لها استقام و شم نبي اللي حاولي خايف صار يا جمل مذبوح روحا وين على الارض تمباب ويشم سيل لذيذ بعداك تعتكى شهرسنيي بشطنا عايش مو شركنا الايمان منه من عرش الله اجتنا وحبلي ما مجد من القاين الى حدا مطر دموع عين عين لجل عاشور في هبد يا شهر اللي حلا اللي محرم عايش وان ما على صعب اسمي لعظة عالى جواباتي اسمي لعظة يا بيتي وين تما يشوك فا يشتغل بيها ويا اموين تهزلك حبا ويا فانوا شمس فيتال تضيها ويا شجر على الجنه وفيها ويا بابي حيد علم لا وجيبرائيل يوقف حارس عليه رمى الألواح من ديمة موسي على القاسم من عافع روسي على الطفل يلقى في بنار أجي إليك يوم وتجي لي يوم بي الخاطير ودق حرف ويوك نهار بي القاح ثاير أخفر كيد وحياة تريح مسافر وفي لهيله يشوف الماضي بالحظير السم الشاشر وفنه هيدو ووربي الحاير نادي حول متى ونطور هين أطير ما عانك يام ترد الطاف وجهه هو ترايبه بيعمل فير لا العيم لو عادل عام يا يا يا يا pa